يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهدايه يسألوا اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة بها أتوسلوا ولكلهم قدر على وفضائل لكن الصديق منهم أفضلوا